ويتجنبها ا ل أ ش ق ى وسلم أ أ ص ل ب على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى أ ي ه ا المستمعون من دواعي السرور و ا ل غ ب ط ة أ ن التقيكم عن مساحه وسأتحدث ا ش ا ر مجتمعنا عن, عن أ م ل ا ل أ م ة عن مستقبلها الزاهر عن ر ص ي د ه الحقيقي ا عن ثروتها ا ل ق ي م ة س أ ت ح د ث عن الشباب وعنوان ح ل ق ت ن ا يا شباب نعم هذا هو ع ن و ا ن ا ل ح ل ق ة يا شباب أ و د أ و ل ا عبر إ ش ا ر ا ت أ ن أ ر س ل إ ل ى الشباب ن ص ا ئ ح وعبر ي ا ش ب ا ب أ ر ي د أ ن أ ن ص ح كل شاب و أ ر ي د أ و ل ا أ ن يعلم الشباب الذين يستمعون إ ل ي ن ا أ ن الدافع لهذه ا ل ن ص ي ح ة حبهم و ا ل ش ف ق ة عليهم و ا ل غ ي ر ة على دينهم وحب الخير لهم و أ ن ه م من أ ه م الشرائح و أ و د أ ن أ ق و ل لهم يا شباب نصيحتي لكم ليست تفضلا إ ن م ا هو حقكم علينا فلا تفرطوا في حقكم وخذوا حقكم كاملا مستوفيا و إ ذ ا قصر الشيوخ وقصر المهتمون ب أ م ر ك م فعليكم أ ن تنبهوهم وقولوا لهم حقكم علينا أ ن تنيروا لنا الطريق و أ ن توجهونا و أ ن ترشدونا و أ ن تبينوا لنا و أ ن تنصحونا و أ ن توعظونا ف إ ن في دواخينا من الخير ومن البر الشيء الكثير لكننا نصارع الشهوات ونصارع المجتمع ونصارع المغريات ونصارع الفتن ونصارع الملاهي ونحتاج بعد عون الله إ ل ى عونكم يا شباب ما هو المطلوب منكم أ و ل شيء لا بد من ر ؤ ي ة التقصير والاعتراف بالنقص لا يبلغ الكمال ناقص ما لم يدرك أ ن ه ناقص ولا يترقى نحو الصلاح الا الذي يعرف أ ي ن الخلل ولذلك أ ق و ل لكل شاب أ و ل نصيحتي لك وهذه هي ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة من حلقات يا شباب وقد تطرقنا قبل ذلك عن مشاكل الشباب وعن همومهم وعن ا ل ع ط ا ل ة وعن ا ل خ ل ة وعن الشهوات ا ل م ح ي ط ة بهم من كل جانب كل وعن المجتمع وعن ضعف الشباب وعن ضعف تفكيره ولكن لا بد من ر ؤ ي ة التقصير هي التي ي ب د أ بها الكمال عليك أ ن تنظر إ ل ى نفسك دون تكبر عليك أن تنظر إلى نفسك ولكن إ ى حقيقتها أعلم ب م نفسك ا ل ت ي ب ي جنبي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ن من إن ب ألا خلق وهو د ا التصحيح وإن حقيقة التغيير ي حقيقة ة تبدأ وإن من الانفس أ ن ولكن ف س ل ب د ء م ا ل أ ن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة من الشباب لا يكون الا إ ذ ا اعترفنا بنقصنا وتقصيرنا واستعذنا من ش ع و ر أ ن ف س ن ا ع د و لنا ونعوذ بالله من ش ع و ر أ ن ف س ن ا ومن سيئات أ ع م ا ل ن ا يا ا ل سلام هذا أ و ل شيء يا شباب ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة لا بد أ ي ه ا الشاب أ ن تكون واضحا محدد الأهداف أ إن س و أ ما ي م ر به شبابنا أنهم ي ع ي ش و ن ولا يعرفون لماذا يعيشون و لماذا ي حياه و و ن ل يعرفون ر س ا ل ت م في النعم ح ح ي ي ي ا ة و حياة ا ل ن ا ل أ ك ل والشرب واللهو و إ ن ه ا ح ي ا ة ا ل أ ن ع ا م فذرهم يخوض ويلعب ويلههم ا ل أ م ل وسوف يعلمون إ ن ح ي ا ة لا تليق بشاب يحمل رساله ة لا تليق بشاب ا في من امثال خالد ومن أ م ث ا ل أ ب ي عبيده من أ م ث ا ل طارق بن زياد ومن أ م ث ا ل عبد الرحمن بن الداخل ومن جيل ابن ق ي م ي ة ومن جيل صلاح الدين ومن جيل ا ل إ م ا م أ ح م د ومن جيل ا ل إ م ا م مالك ا ل إ م ا م أ ب ي ح ن ي ف ة ومن جيل ا ل إ م ا م الشافعي إ ن ك تملك تراث هذا الجيل وتنطلق من خلال هذا الرصيد أ ي ه ا الشباب أ ق و ل لكم وبكل ص ر ا ح ة إ ن الشاب الذي لم يخطط لحياته ف إ ن ه فاشل و إ ن الشاب الذي يسير بغير هدف ولا مرمى إ ن م ا هو في مهب الريح لابد ان تحدد ماذا تريد من ا ل ح ي ا ة م افحسبتم ذ ا الدنيا تريد من أ أ ن م ا خلقناكم ع ب ث ة و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترجعون ايحسب ا ل إ ن س ا ن أ ن يترك هدى عش لربك وعش لقيمك وعش ل ل مبتدئك عش من الاخرين ومن خلال سعادتهم ستسعد ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة سؤال لك أ ي ه ا الشاب ما هي هويتك ما هي هويتك هل أ ن ت مسلم إ ذ ا كانت ا ل إ ج ا ب ة نعم فلماذا لا يظهر ا ل إ س ل ا م على فكرك ولا على شكلك ولا على حياتك ولا على ا م ا ط سلوكك لماذا أ ن ت م س ل م باهت لا لون ولا طعم ولا ر ا ئ ح ة له لماذا لا ت ق و ل لمن يميز اذا هذه ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل أ ه م ي ة ثم ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة يا شباب عليك أ ن تنتقي ا ل خ ل ة ا ل ط ي ب ة و أ ن تعيش في أ ج و ا ء إ ي م ا ن ي ة المغريات ك ث ي ر ة والفتن م ح ي ط ة استعن بالله ولا تعجز صاحب الاخيار وتردد على المساجد وكن مع الطيبين املا فراغك بالخير والا سيملا بالشر تجنب الخلوات وتجنب الاسترسال مع الشيطان وحبائله وافكاره وشهواته وغيه خامسا يا شباب اعظم انيس واذل جليس كتاب ربك جل وعلا فليكن لك ملازمه وليكن منك قريبا ولتكن إ ل ي ه حبيبا كتاب ربك جل جلاله عاصم لصاحبه اجعل الكتاب قريبا منك ملازما لك سادسا بكل ص ر ا ح ة إ ذ ا استطعت الزواج فتزوج وعلى ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت الا يحول بين الشباب وبين الزواج في عصر الفتن والمغريات انه يموت في اللحظه مرات القهوه في اليمين مكتوفا وقال له ا ي ا ك إ ا ي ا ك أ أن انت ب تلبي الماء علينا ان نقوي و ان نشد من ازري هؤلاء الشباب يا شباب اقبلوا مني هذه اشارات على امل ان القاكم في اشارات قادمات وانا لا اهملوا ش ر ي ح ة الشباب و ر ا ء أ ن ه ا نصف الحاضر وكل المستقبل أ ت ر ك ك م في حفظ الله ورعايته أ ي ه ا الشباب والى ذلك الحين أ س ت و د ع ك م الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته